فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا فَرَسَ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى